ثلاثة استمع إلى الجمل وقرأها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واحد مسجد سليمية في أديرنة اثنان مسجد آياصوفيا في إسطنبول ثلاثة مسجد أولو في سيباس أربعة أفس في إزمير خمسة سومالا في طرابزون ستة بامقالا في دانيزل سبعة جبل النمرود في أضيمن ثمانية قلعة كليت بحر في شنقال تسعة قلعة البنت في مرسين